أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشغون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام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 البلاء والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة القبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا وإن تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حيل ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قول من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون الذين كفروا يفترون على الله الكبیر وأكثرهم لا يعقلون.